بَل لَّدِينِ نَجَاوَرُ وَأُطْرِدُوا مِن دِيَارِكُمْ وَأُذِفُّ فِي سَجِّلٍ قَانِتُونَ وَقُتِلُوا الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت ذا man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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّيِّرُ الْحِسَابَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا تَقُوا لَا عَدْلَ لَكُمْ إِنْ